اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم ان لله ابدا فطناء خلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا فكرمهم ربي وقربهم نجيا اله قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي فهم اضعفوه في كل وقت ومي يكذيفه أم سهنية، ومي يكذيفه يسعد ويغني، وكان لذيفيه ربي رضي. خواتنا يا خوات الإيمان والإسلام، نحييكم من في هذه الليلة الكرانية المباركة، ليلة التكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. يقول الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم. من فيما بلغ عن رب العزة من شغله القرآن وذكر عن مسألتي أعطيته أفضل مما أوت السائلين صدق الحبيب المصطفى فيما بلغ عن رب العزة وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني القارئ بالاتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع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 ولقد آتينا ذا وذو سليمان عالمه قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمن ورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا وزعلنا موطق الطير وأتينا من كل شيء إن, إن هذا له الفضل وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَارْفَعْ فِيهِمْ مِنْ بسم الله الرحمن الرحيم وعلى قد عتينا ذود وسليمان علم وقال الحمد لله الذي ف ولنا على كثير من عيب الديم وورث سليمان داود وورث سليمان داود waواري سليم sans ô đau có la anh yêu gắn số Li صلي ما نجنوز، وخرج لي صلي من الجن والإنس والإنس خیلی فوق می <تصفح> وَحُشِرَ إِلَى الصَّلِيمِ ای Oh, it's good. Wow. وَحُشِرَ نِسَاءُ لَيْلٰى مَعَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزع لي أن أشكر رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى واني ذي وأن آمل صالحا وأن آمل صالحا وأن آمل صالحا ترضى وَأَنَّ أَعْمَلَ الصَّالِحَ الْتَرْضَعَ فَتَبَسَّمَ ضَعِيفًا مِنْ كَوْلِهِ فَتَبَسَّمَ يا ابي عبيدك بَسَطَ مَضَائِقَكُمْ مِنْ قَوْلِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنعمت علي وعلى والدين رب أوزعني أن أشكر نعمة رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. وأن أعمل صالحا وأن اعمل صالحا وأن اعمل صالحا توبا تم قاموا قايو من اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طام طام طام طير فالمالي لا اوله ذا ذا ام كان من شديدا أولا أنبعن، لو عذبا شديدا أولا laho أو la مَنْ كَانَ فَوَّرَ بَعِيثَ فَمَلَكَ فَوَّرَ بَعِيثَ فَقَالَ حُبُّ مَا لَمْ تُحِبْ مِنْ من سبعه بنبه وجدك من سبعه بنبه وجدك من I <laughs> will فَمَا كَسَ ضَيْرَ الْبَعِيدِ <تصفيق> فَمَا كَسَ ضَيْرَ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَدِتُكَ مِنْ سَبِيلِ النَّبِيِّ فَقَالَ أَهَؤُبِ بِمَا لَمْ تُحْصَبِ وزين لهم الشيطان أغمى What well ana لَهُمُ الشَّيْطَانُ lam وَزَيَّنَ la الشَّيْطَانُ kwa amma عَنِ va اللَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الْلَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الْلَّهُ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُوَرِّدُ الْقَبَائِسَ سماوات والأرض ویعلم ما Oh, <laughs> Arab, قَالَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إ na سُلَيْمَانَ maana Oh Oh <laughs> إذا آت صلوق وإني مرسلٌ إذن بهذه فما ظرتم بما يرد المرسلون فلما جاء لا قال أحد من دوني بمن فما تبي من خير من مما أتاك. بل أنتم بهذيئتكم تفرقون يردي <تصفيق> إليهم فلنا na bi din la بِهَا la la bi nga بلؤأ أيكم يا سيني بعرشها قبل أي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك لقوي Help أنا آتيك بجي قبل أي أردت إلى إنك طرفة فلا من شك رف إنما يشقر لنفسه، ومن كفر رف إن ربي غني كريم. وَلَنَكِّرُوا لَهَا عَرُشَهَا نَوْضُرُ أَتَذِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا Oh تكون من الذين لا يهددون فلما جاءت قيلا كما عاشق العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت من دون الله إنها كانت من قوم كافرين اصفار قید نزد خلی روح انتبا ول جتوا كشفت عن سر قال ان انه برحم من قاري قالت رب إني ظلمت نفسي تي دا دا دا خول الفرح تي دا دا دا السَّافِرَ قال إنَّهُ فَرَقَ بَرَادَمِ الْقَوَالِبَ قالَ رَبِّ إِنِّي فَلَمْ تُنَبِّئِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَذَوْ قَوْمُ مَا يا من عليك المولى صلى الله وعلى القارئ تجلى يا ربي احسن لمن توفى ولمن كان هنا حيا وكذا اخوتنا اخوت اليمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فاضيل القار الشيخ طه النعماني القار الاتحاد الإذاعي والتلفزيون والقار بالدول العربية والإسلامية. والمقيم بمدينة القاهرة نقل هذه على مسامح حضراتكم الصوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازل فراشة الكبرى الحديثة فتطلع من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحج اسامة العقم المقيم بالمنشية الكبرى مركز الصنطة